اتمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور ادخل الصف ادخل الصف اخرج من الصف اخرجي من الصف اجلس على الكرسي اجلسي على الكرسي قم من الكرسي قومي من الكرسي